بلي وهصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في الارض جميعا ثم نجي كلا انها لظا نزع ثل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 والذين هم لفروحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون